بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف رحمه الله تعالى ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الاعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقوله في سوره الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقوله في سوره الفرقان ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن واسال به خبيرا وقوله في سوره السجدة ثم استوى على العرش وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى هذه في سبع مواضع في كتاب الله عز وجل فيها التصريح بإضافة هذه الصفة إلى الله جل وعلا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها ويثبتونها ولا يحرفون معناها فيقولون إنه استيلاء وليس استواء كما يقوله أهل التحرير، وإنما يؤمنون بأنه استواء حقيقي يليق بجلاله لا يماثل المخلوقين. سنعود إلى هذا في أثناء ذكر المصنف لكلام مالك بن انس رحمه الله. قال وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين. أنه قال لهامان مان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإنني لا أظنه كاذبا وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر ان أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لا اظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء لاهن وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون من, من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكيلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا اولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به الاستواء من الصفات التي نثبتها لله جل وعلا لما جاء من النصوص في ذلك ومن من صفات الله جل وعلا ايضا العلو والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا قائمة بالله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يكون في حال دون حال العلو لا بل علو الله ثابت وهذا معنى الصفة الذاتية يعني ليست متعلقة بالمشيئة وأما استواء الله على عرشه فهي صفة لله جل وعلا قائمة به ولكن هذا الاستواء بعد خلقه سبحانه للسماوات والأرض ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على عرش فالاستواء على العرش صفة فعليه ومعنى كونها فعلية ليس كما يظنه الأشاعرة عندما يطلقون إن هذه الصفات فعل فإنهم قد يطلقون هذا المصطلح ويريدون به المفعول المنفك المنفصل البائن عن الله وهذا لا لا يراد عند أهل السنة والجماعة عندما يقولون انها صفة فعلية مرادهم أنها متعلقة بمشيئته سبحانه متعلقة بمشيئته وهي صفة قائمة به وأدلة الاستواء سمعتموها وأما أدلة العلو فكثيرة جدا أدلة علو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا منها ما أورده مصنف هنا مما بيّن الله لنا من كرام فرعون الطاغية اللعين لقومه ولوزيره هامان عندما قال له ابني صرحا البناء العالي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يستهزئ ويستهتر من تجبره وتكبره وطغيانه وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أنذره وتوعده وأخبره وأمره ونهاه وبلغه أمر الله ومن جملة ما بلغه ما يتعلق بالله وصفاته جل وعلا ومن هذه الصفات أنه فوق السماء وأنه في العلو فوق كل شيء، فهذا الطاغية فرعون مكذب لموسى ومدعي للربوبية. قال أنا ربكم الأعلى، فكذب موسى وقال لقومه وقال لوزيره سارقى فوق وأخبركم أنه ليس هناك شيء. لأن موسى في زعم فرعون كاذب وإني لا أظنه كاذبا، فعلم بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أخبر فرعون بأن الله جل وعلا فوقه وفرعون مكذب ومستهزئ وطاغية كذب بهذا واستكبر وأراد أن يقول للناس ليس فوق السماء إله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وأني لأظنه كاذبا لا يهمكم كلامه هذا إنسان كاذب ففرعون كذب موسى فيما أخبر به من علو الله وفوقيته وشابه فرعون كل معطل جاحد شابه فرعون كل معطل جاحد واتبع موسى كما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم كل مؤمن مصدق بخبر الله وخبر رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام ولهذا يقال إن غاية التعطيل ما صدراً من فرعون فهو إمام المعطلة ومعطلة درجات فأعظمهم فرعون كل معطل له نصيب من مشابهة هذا الطاغيه المؤلف حكى الإجماع قال هنا وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق السماوات هذا إجماع وبالتالي فالمخالفون لهؤلاء خرجوا عن مسمى أهل السنة والجماعة وخرجوا عن مسمى السلف بما وقعوا فيه من هذه البدعة الخبيثة بدعة التعطيل وهم نوعان اعني الجاحدون لعلو الله النوع الأول المعطلة النفات الذين يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه هؤلاء هم النفاذ وهم الذين يشتغلون بعلم الكلام والمناظرات والعقليات يغلب عليهم هذه المقالة الخبيثة أو يكثر فيهم من يقولها النوع الثاني الحلولية ومن كان على طريقتهم أو أشد منهم كالقائلين بالاتحاد أو القائلين بوحدة الوجود فهؤلاء يقولون إن الله في كل مكان قد حل في كل مكان فهؤلاء نفوا علو الله وزعموا أنه في كل مكان وهذا القول كفر بإجماع السلف كالقول الذي قبله والسلف الصالح لم يقولوا هذا ولم يقولوا هذا وإنما قالوا إن الله مستوى على عرشه وعرشه فوق سماواته والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وهو العلي على خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر العلو بجميع أنواعه لأن المعطلة ينتسب يلتزم بالاسلام لا يخالفونك في علو القدر وعلو القهر يقولن الله عالي على خلقه يعني قاهر لهم يوافقونك على هذا واذا قلت ان الله عالي على خلقه بمعنى ان قدره اعظم من قدرهم يوافقونك على هذا في علو القدر وعلو القهر ولكنهم يخالفون في علو الذات فيقولون انه سبحانه ليس فوق السماوات ولا فوق العرش وليس فوق الخلق لا يقولون بهذا وبهذا فارق الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة نكمل القراءة قال المؤلف رحمه الله أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي أنا لست متأكد من ضبط المزكي أو المزكة. قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق يعني النسخة الخطية يعني التي بيده. قال حدثنا أبو يحيى ابن ايش عندي كيسة ب؟ كذالك أنتم؟ يقول الحاشية هو أبو يحيى محمد بن عمر بن كيسبه النهدي الكوفي كيسبه هو الصواب يعني قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبه الوراق قال حدثنا محمد بن اشرس الوراق أبو كينانة قال حدثنا أبو المغير الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به ايمان والجحود به كفر هذا هذه الجمله رويت عن ام سلمة لكنها لم تثبت عنها هذه الجمله رويت ايضا حتى مرفوعه لكنها لم تثبت كما كما ذكر ذلك شيخ الاسلام تيميه وغيره والثابت هو عن ربيعه ربيعه الراي وعن مالك بن انس قال وحدثنا ابو الحسن ابن ابي اسحاق المزكى ابن المزكى قال حدثنا أحمد بن خضر ابو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال السؤال مالك بن أنس رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ظالا وامر به أن يخرج من مجلسه القصه القصة ستأتي مره ثانيه أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد السفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن انس رحمه الله يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى القصة الأولى ما ذكر جاء رجل هنا وضح أكثر جاء رجل فسأله عن الآية كيف استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء يقول فما رأيته وجد يعني غضب تأثر من شيء كوجده كغضبه من هذه المقالة وعلاه الرحضاء يعني العرق أخذ العرق لتصبب من جبينه وأطرق القوم يعني تلاميذ والطلاب الذين عند الإمام مالك يعني تأثروا من هذا الشيء ومن هذا العالم لما تأثر فجعلوا ينظرون ينظرون الامر به فيه يعني ينتظرون ماذا يقول لمن مالك فينفذون كلامه في هذا السائل المتعنت ثم سري عن مالك يعني ذهب عنه هذا الشيء وهذا الغضب فقال الكيف غير معقول الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول نفس الجملة السابقة لكن تقديم وتأخير الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ظالا ثم أمر به فأخرج رواية ثالثة قال واخبرني جدي أبو حامد أحمد بن سنعيل عن جدي والدي الشهيد وهو ابو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن ابي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت فما راينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكره بنحوه. هذه ثلاث أسانيد عن الإمام مالك بن ألاش والقصة مشهورة معروفة مستفيضة صحيحة ثابتة عن الإمام مالك. وهذه ألفاظها الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا تدعا أو ضالا ثم أمر به فأخرج طيب قال العلماء كلام الإمام مالك هو طريقة السلف ليس فقط الإمام مالك بل كل الائمه على هذا وهم قد رضوا مقالته وعلموها وأثنوا عليه بها أي من جاء بعده قال العلماء وكذلك القول في بقية الصفات كالقول في الاستواء إذا قال النزول كيف كذا وكذا يقول النزول غير مجهول المعنى واضح والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه اذا قيل كيف يجيء الفصل بين عباده يوم القيامه نقول المجيء مجيء الله جل وعلا وجاء ربك والملك المجيء ايش نقول قاعده كامله واحده المجيء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه شرح هذه الجمله عندما نقول الاستواء غير مجهول ايش معنى غير مجهول غير مجهول المعنى معنى في اللغة واضح غير مجهول المعنى والكيف في معنى للصفة معنى للكلمة وفي كيفية لها سبق هذا شرحناه امس الكيف غير معقول لا يمكن للعقل البشري أن يدركه عقل الإنسان لا يمكن له أن يدركه والكيف غير معقول والإيمان به واجب الإيمان بيش بالصفة بالسوى وكذلك ما ورد والسؤال عنه بدعه يعني التعمق يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون انت لم تكلف بان تسال عن الكيفيه هذا ليس فرض عليك ليس واجب ليس مستحب ليس مشروع لا فرض ولا مستحب ولا ولم تطالب بهذا فعندما تتكلف شيء لم يطلبه الشرع منك هل تنطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون اسأل عما تحتاجه اسأل عما تحتاجه أما ما لا تحتاج إليه وما لا يدركه عقلك فلا تسال عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء شو معنى اختلافهم؟ اسمع منكم مكيفات مدخلين نسمع يعني مخالفتهم يسأل ويخالف يتنطع بكثرة السؤال ثم يخالف ما يطيع ولا يتبع ولا يؤمن أهل الايمان سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسك سمعنا وصدقنا آمنا بما انزل الرسول آمن الرسول بما أُنزل عليه من الرب والمؤمنون نعم العناد و اهل الشقاق و اهل التكذيب و اهل التنطع يسأل عما لا يحتاج إليه ثم اذا سمع قال له هذا ما هذا هذا ما كان هذا ما يدخل عقلي هذا ما فهمت. هذا ما فهمت هذا ارده هذا خلاف ما نفهم هذا خلاف عقلي انا ما ارى هذا فيرد يسأل ويسأل ويتردد ثم اذا جاء الخبر وعلم الدليل رده ما قبله استكبر عليه بعقله أو بتقليده لشيوخه أو لاتباعه الهوى وأسباب أخرى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وإيش والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو إيش معنى التنطع حديث السابق قالوا من النطع وهو اقصى الحلق لما يتكلم من فيه يتشدق في كلام قالوا والتنضع له ثلاثة معاني المعنى الأول التعمق في الأسئلة والتكلف عما لا يعنيه أرأيت لو كان كذا, كذا أرأيت لو كان كذا ويبدأ يسأل ويترك الذي يعنيه هذا مثلما جاء رجل إلى الإمام أحمد شاب فقال له ماذا تقول في علي وماذا جرى من معاوية فسكت ولم يرد عليه فمل الشاب بهذا وراد يخرج قال بن أخي تعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد فسكت قال تعرف ماذا تقول إذا خرجت المسجد فسكت فقال تعلم هذا فإنه خير لك تعلم هذا فانه خير لك ولهذا في الحديث اللهم علمنا ما ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا عمل يتعلم الإنسان ما لا يحتاج إليه وما علم تعمق تعلم كيف تصلي كيف تزكي كيف تصوم تعلم ما فرض الله عليك هذا على المعنى الأول التنطع الظنج التعمق والتكلف المعنى الثاني التشدد يشدد على نفسه يحرم الحلال أو يوجب المستحب هذا يسمى تشدد أو يأخذ على نفسه بالعبادة ما لا تطيق شدد على نفسه إن هذا الدين يسر فأغلوه في برفق ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه المعنى الثالث هو التقعر في الكلام والتشدق فيه فالمؤمن يحذر من أنواع التنطع هذه كلها ويلزم الوسط الصراط المستقيم الصراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين طيب قول الإيمان مالك والإيمان به واجب ينقض زعم من زعم أن الاستواء غير مجهول مراد الإيمان مالك يزعمون أن مراده غير مجهول ورود النص به لا غير مجهول المعنى لأن قول الإيمان به واجب يدل على إيش الإمام بالنص كل جملة لها معنى تأسيس وليس تكرار لما سبق فالاستواء غير مجهول يعني غير مجهول إيش المعنى ليس مقصوده ليس غير مجهول ورود النص به لأن السائل قرأ آية الرحمن العرش السوا فالإمام مالك ما يجيبه يقول هذه الآية ما نجهلها لا مراد هذا الاستواء لا نجهل معناه معناه واضح عندنا لكن الكيف لا نعقله حتى قوله الكيف غير معقول يدل على ما ذكرته لك أن الاستواء غير مجهول هنا المراد به معنى الاستواء هذا يعني تعليق على هذه الكلمة وهي قاعدة كبيرة ويتفريق التفريق بين الإيمان بالصفة وبين تفويض الكيفيه تفويض ايش? الكيفيه فهذا السنة وجماعة يؤمنون بمعاني الصفات ويثبتونها. ويفيضون الكيفيات. ومعنى ان الكيف غير معقول اي غير معقول للبشر. اي غير معقول للبشر. لان ربنا جل جلاله لا احد يحيط به ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما واضح هذا طيب طيب نقرا قليلا ثم ناخذ الأشياء والسر إلى أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباع الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى الله أكبر رحمه الله رحم الله هذا الامام العالم وهو من علماء اللغه ايضا المحدثين انه لا يمكن لنا ان نعرف من الغيب الا ما كشف لنا ما اخبرنا الله جل وعلا فلما اخبرنا انه استوى نؤمن بذلك لم يخبرنا ربنا كيف استوى فنمسك عن ذلك وهكذا قل في بقيه الصفات وهكذا قل في بقية الصفات في رسالة جميلة للعالم المفسر الشنقيطي رحمه الله صاحب ضوء البيان هي عبارة عن محاضرة ألقاها بعنوان منهج ودراسات في الأسماء والصفات أنصحكم بقراءته لأنها مفيدة حتى من عنده بعض الانحراف من من تأثر الاشاعره الأشاعرة أو الاخرى انصح أنصح أن تهدى له لعل الله أن يشرح صدره لما ذكر الشيخ رحمه الله فيها من الحجج والمناقشات والأدلة الطيبه رحمه الله وغفر له <تصفيق> قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال انبانا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن حسن بشقيق يقول سمعت عبد الله مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهنيه انه ها هنا واشار الى الارض عبد الله بن مبارك من ائمه اهل الحديث قيل فيه امير المؤمنين في الحديث وهو ممن اجتمعت فيه صفات الخير رحمه الله يقول نعرف ربنا فوق السماوات على العرش استوى بائناً من خلقه فاللفظة هذه والجملة لما وجد مذهب الحلولية احتاج السلف لبيانها لكن قبل ان ينتشر مذهب الحلولية ما يحتاج إليها الأمر واضح عندما يقرأ المؤمن الرحمن على عرش استوى يعرف أنه فوق خلقه ليس فيهم ولا حال لا فيهم لكن لما انتشر مذهب الحلولية صاروا يقولون انه في كل مكان قال لا بائنا من خلقه ليس حالا في خلقه ولا نقول كما قالت الجهميه انه ها هنا واشار الى هذا مذهب ايش الجهمية ايش قبل قليل النوع الاول النوع الثاني الجهمية ايش الحلوليه كنا تذكرون طيب وسمه الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لاهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما الحاكم شيخ من شيوخ الصابون ولا شك ان الحاكم من كبار ائمه الحديث في عصره رحمه الله وكتابه التاريخ والكتاب الآخر اثنى عليهم التلميذ الصابوني هنا فقال لم يسبق إلى مثلهما قال يقول سمعت ابا جعفر محمد بن صالح بن هانة يقول سمعت ابا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سنواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه والقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا بن من كبار الائمه كما سبق وهنا يبين موقفه من هؤلاء المعطل الجاحدين وأن قولهم كفر وأنهم كفار وهذا يوافق ما أجمع عليه السلف في هذا المقام فإن السلف اجمعوا على إثبات علو الله على عرشه وأن من نفى هذا فإنه كافر يقول فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه إذا لم يتوب من هذا الكفر مات على الكفر مات على التكذيب مات على التكذيب وألقي على بعض المزابل يعني يقصد أنه لا يدفن في مقابر المسلمين يعني يوارى في التراب هذا إذا حكم بردته القاضي الشرعي فهو الآن هو مفتي وإمام يبين للناس أنه قد كفر بهذا المقالة والحاكم الشرعي وولي الأمر هو الذي ينفذ الحد هذا مراد العلماء نعم ومن ثبتت ردته وحكم بردته فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل فإذا قتل عن رده ولم يتوب ماذا يكون حكمه حكمه حكم الكافر لا يرث ولا يورث ولا يدفن في المقابر المسلمين صلى الله عليه وسلم قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها في خبر معاوية ابن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجاريه السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من انا فاشار اليه والى السماء يعني انك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامها وايمانها لما اقرت بان ربها في السماء وعرفت ربها بصفه العلو والفوقيه وانما احتج الشافعي رحمه, رحمه الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبه الكافره في الكفاره بهذا الخبر لاعتقاده ان الله سبحانه فوق خلقه فوق سبع سماوات على عرشه كما كما معتقد المسلمين من اهل السنه والجماعه سلفهم مخالفين. اذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وقد أخبرنا حاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رايتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعه أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به رحمه الله الشافعي هذا صابون الإمام رحمه الله ذكرنا انه شافعي المذهب وهنا علماء الحديث أيضا هنا قال وإمامنا هذا مما يستدل به على أنه على طريقة المذهب الشافعي طبعا الشافعي رحمه الله في كتاب الام ذكر في مسألة مسألة اعتاق الرقبة ذكر هذا الحديث واحتج به على المخالفين في عدم صحة اعتاق الرقبة الكافر وأنه لا يصح الا اعتاق رقبة مؤمنة وشرح الشافعي هذا الحديث وقال النجارية لما قالت إن ربها في السماء حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة وهذا مكتوب في كتاب الأم في المجلد الخامس صفحة 266، 267 طبع القديم، فالحديث المروي في هذا في صحيح مسلم حديث لا شك في ثبوته، حديث معاية بن حكم كانت عنده جارية سوداء غضب عليها يوما فلطمها ثم إنه ندل رضي الله عنه فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فافته بعتقها كفار له عن هذا عن هذه الجناية عليها إذا كانت مؤمنة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله في الرواية قا فأشارت إلى السماء وفي روايه أخرى قا فأشارت براسها إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بليمان وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو مخرج في كتب السنن والمسانيد واحتج به الآئمة ولم يعرف عن أحد تكلم في هذا الحديث من جهة السند إلا من المتأخرين من الجهمية في هذا العصر وليس عندهم مستند إلا الهواء لأنه لم يوافق بدعتهم وباطلهم الصابون رحمه الله يقول الشافعي إمامنا احتج بهذا وبيّن أن علامة الإيمان الشهادة بأن الله فوق كل شيء وأن محمد رسول الله وهذا موجود في كتاب الشافعي فالشافعي رحمه الله على طريقة السلف وعلى طريقة أهل السنة الجماعة بل هو من ائمتهم رحمه الله فالذين يتبعون الشافعي لمن تلوث بالمذاهب المنحرفة يجب عليهم أن يتق الله وأن أن إمامهم الشافعي وبقية الأئمة على السنة وعلى طريقة الإثبات للصفات الواردة في الكتاب والسنة كان الشاغي رحمه الله وقافا عند النصوص ويقول الكلمه المشهوره يصح الحديث فهو مذهبي واذا رويت خبرا ثم قلت بخلافه فعلم ان عقلي قد ذهب رحمه الله واحد الناس قال يوم هذا الحديث أنت تعمل به كون انت شايف شايفني في بيعه عند اليهود ولا شايفني في كنيسه عند النصارى ترى علي زين صراني أنا زي يهودي إيش فيك أنت أنا الحين في مسجد من مساجد المسلمين ولابس لباس المسلمين واروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأستقبل قبائل المسلمين وين أي حديث يروى عنه ويجب العمل به إذا صح رحمه الله قال أبو عثمان نعم انا احيلكم على كتاب طويل هذا حتى تعرفون ما ورد عن السلف والائمه اسمه كتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطلة والجهميه لبن قيم الجوزيه رحمه الله كتاب عظيم نافع حكى إجماع بل اجماعات في هذا المقام في اثبات عروه الله والرد على الحلوليه والرد على المعطلة النقاش قال ابو عثمان والفرق بين اهل السنه وبين اهل البدع انهم يعني اهل البدع أنهم يعني أهل البداء إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو للظاهر هذه في كلمة ساقطة يعني صرفوه عن الظاهر يمكن تكون صرفوه ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال أيضا فيه سقط كلمة الظاهر أنها وإبطاله فيها بمقتضى عقولهم أو باستحسان عقولهم أو بمجرد عقولهم يعني هكذا وإبطال عقولهم وعرائهم فيه. طبعا هنا ويعلمون لا في سقط هنا واضح جدا وش نقول اهل أهل السنة يعني هنا في سقط لا شك يعلمون حقا يقينا لا هذا ليس شانها البدع في سقط وعما اهل السنه فيعلمون حقا تضيف تكتبها واما اهل السنه هنا سقط فينا فيه سطرين صار فيها لخبطه في النسخ الخطيه واما اهل السنه فيعلمون حقا يقينا ان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله اذ هو كان اعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه الا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال الزهري امام الائمه وغيره من علماءهم رضي الله عنهم على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن عنه ان الجعد بن درهم من هو الجعد بن درهم تذكرونه شيخ من شيخ الجعد بن صفوان امام المعطلة أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه وهب بن احد التابعين احد التابعين يساله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المساله يعني اترك عنك بعض المساله اني لا اظنك من الهالكين يا جعد لو لم, يخبرنا لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب الحمد لله وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الاضحى البصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فاني مضحني اليوم بجعد بن الدرهم فانه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل على المنبر عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه هذه القصة مروية من طور بعد طرق وهي مشهورة عند علماء السلف مشهورة عند علماء السلف والقاعدة في هذه الأخبار ان شهرتها واستفاضتها تكفي عن اسنادها ان شهرتها واستفاضتها تكفي عن اسنادها نعم قال ويثبت اصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه الى الله وكذلك يثبتون ما انزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا قرأت في رسالة الشيخ عبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء ربنا أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه هذا كلام طيب اعرف معناه المحكم نؤمن به والمتشابه نرده الى المحكم عندما يقول إنسان انا ما فهمت كيف, كيف هذا, هذا تشابه عليك اشتبه عليك ما فهم رده ايش المحكم وامسك عما عم لم تكلف به كل علمه الى الله مسعود رضي الله عنه يقول ما علمتم فقولوا وما لا فكلوه إلى عالمه فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وما أنا من المتكلفين قال إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل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 كيف ينزل هنا نفس الكلمة اللي قال الرجل للإمام مالك ولا لا تدخل فيما لا يعنيه وتكلف ما لا شأن له به وسأل عن ما لم يؤمر بالسؤال عنه تكلف لكن إسحاق تنزل معه لأنه سلطان وله إمرة تنزل معه في النقاش وهذا يدلك على ان كل مقام له مقال لما كان الامام مالك هو المطاع في المجلس وكان الرجل غريب فادبه الامام مالك بشده لما صار هذا امير ناسب ان يرد عليه بالحجه حتى يقنعه لان اذقتنا وتاب من هذه البدعه صار في خير للمسلمين فلكل مقام مقال والذاك أمس تسألون عن بعض راسيل الهجر تعزيري كيف لمن مالك أمر بهجرة إيش تعزير وتأديب اخرجه من المسجد مكانه اجتماعيه اجتماعي ولا قبول لمن مالك إمام إذا أمر بشيء حتى المسؤولين والخلفاء يحبونه لكن عندما يكون العكس لكل عكس فلكل مقام مقام قال أعز قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف انتبه لا تقول هذا الكلام في حق الرب أنت تقول لنفسك أو لمن هو مثلك كيف تأتي كيف ترقف السلم كيف كذا انا مخلوق مثلك أما الرب العالمين لا يقال في كيف لا يمكن للعقول أن تدرك هذا قال حدثنا ابو يعقوب اسحاق بن راهب قال حدثنا محمود بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي ابو بكر محمد بن احمد المحمود قال حدثنا احمد الحموي قال حدثنا ابو عبد الرحمن العتافي قال حدثنا محمد بن سلام قال سالت عبد الله بن مبارك عن نزول ليله النصف من شعبان فقال عبد الله يعني مبارك يا ضعيف في كل ليله ينزل فقال له رجل يا ابو عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخل ذلك المكان من؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاب وفي رواية أخرى هذه الحكايه أن عبد الله أن عبد الله مبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضى عليه اولا حديث نزل ليلة نصف من شعبان هذا روي عن عائشة وروي عن عدد لكنه لم يثبت بعضها الحديث قالوا إنه بمجموى طرق حسن الصحيح أنه لم يثبت شيء في هذا وتخصيص ليلة النصب شعبان بعبادة بدعه لا شك فيها وأما ما ورد من الأخبار من النزول ليلة النصب شعبان فهذا وردت فيها أخبار لكنها لا تثبت وبناء على هذا بل حتى لو ثبتت فإنه لا يخصص وقت او ليل او نهار بعباده الا اذا جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم فكان عبد الله مبارك يرد على هذا السائل يا ضعيف يعني ضعف رايك وضعف علمك ونقص علمك ثبت الخبر ان الله جل وعلا ينزل في كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له السحابة عن سألوا عن كل شيء من أمور الدين اللي نحتاجها لكن هذا الأمر لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس ولذلك لم يسألوا عن تظيما لله ولأنه منافر للأدب كيف ينزل منافر للأدب مع الله سبحانه وتعالى خوض فيما لا يحيط العقل به الواجب على المؤمن يتوب من هذه الظنون ومن هذه الوساوس وأن يعلم أن الله ليس كمثل شيء ولا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار فيستغفر ربها من هذه الوساوس اما ان يفتح المجال للنقاش فيها هذا علامه انه وقع في الناصيه وفي حباء الشيطان ولهذا قال لا ينزل كيف شاء واما مسألة يخلو من العرش ولا يخلو منه العرش هذا كلام لا داعي له الواجب الامساك على طريقه علماء اهل الحديث واهل السنه والجماعه لا نتكلم فيما لم يرد في من شأن ربنا جل وعلا قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحبن محمد العنبري قال سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي قال يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر هذا قصة لولا حضرت مجلس الأمير عبد الله بن الطاهر حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق ابراهيم يعني راه فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول أثبت أولا أنك تؤمن بفوقية وأنه في العلو فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامه فمن يمنعه اليوم ومن يمنعه اليوم ناقشه بمقدار عقله حج عقلي يرد عليه والحج الأولى أثبت فوق حتى اثبتك النزول أيضا هذا الدليل العقلي استدل به السلف وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات كما أننا لا نخوض في ذات الله كذلك في كيفية ذات الله كذلك لا نخوض في كيفية الصفات قال الصابوني رحمه الله وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس عن الزهري عن الأغر وابي سلم عن أبو هريره اخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حاء حاء يعني إيش تحويل للسند يبدأ من جديد يعني انتبه لآخر واحد منه احفظه مالك ابن أنس يرجع من جديد يحول السند من شيوخه إلى مالك بطريق أخرى قال حدثنا أبو بكر الزكريا قال حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على بن نافع وحدثني مطرف عن مالك رجعنا إلى مالك ها بحول السند من جديد من شيوخ إلى مالك وحدثنا أبو بكر الزكريا قال عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بكويه قال حدثنا يحيى محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك رجعت السند كلها الى. مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغار وابي سلمة عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر عندكم حتى والحين حين أنا عندي حتى والصواب حين فيقول ما يدعوني فاستجيب له، وما يسألني فعطيه، وما يستغفرني فاعذره. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. يعني حتى من غير طريق أبي سلمة ولغب. رواه الأوزاعي عن أبي بنبي كثير على أبي سلمة على أبي هريرة. ها يزيد بن هارون وغيره من أئمة عن محمد بن عمر على أبي سلمة على أبي هريرة. ومالك عن الزهري عن أعرج على أبي هريرة. ومالك عن الزهري عن سعيد المسايد على هريرة. وعبد الله بن عمر عن سعيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريره وعبد الاعلى ابن ابي المساور وبشير بن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره وروي هذا الخبر من غير طريق ابي هريره رواه نافع بن الجبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جاب بن عبد الله وعبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب وشريك عن اسحاق عن احوص عن عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب عن فضاله بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وأسعيد بن جبير عن العباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما وهذه الطرق كلها مخرجة باسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار طبعا هذا كتاب مفقود وفي رواية الأوزاع عن يخذنا بكثير عن أبي سلمة عن أبو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيغطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية السعيد بن مرجان عبدالعريرا زيادة في آخره وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم وفي رواية أبي حازم عن عبدالعريرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس قال وذلك حين تصبح حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب هذا عند الإمام أحمد والأجري وغيرهم وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق مياحي عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزه بن عبد العزيز الم... المهلبي هل ها؟ أتذكر ذلك؟ كم بين ذلك Thank you. نقف على هذه الطريقة في سهل 12 نجيب على الأسئلة مع أن أود أن ننتهي من لكن طويل شوي طويل الأسئلة الحقيقة طيبة لأنه جاء الله خير نأخذ اللي يتعلق بالدرس ثم عاد في سؤال واحد أضمن خارج الدرس يقول هذا هل صحيح أن المالكية يقولون من يشير إلى اسماء بسيئة وكافر لا المالكية لا يقوم بهذا. المالكية رحمه الله غلب تقدمهم على السنة ومن أهل السنة جماعة الإمام مالك من متاهل السنة والجماعة قد يوجد في المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك من متأخرين من خالف مذهب الإمام مالك ووافق. المعطلة لكنهم في المتأخرين والحمد لله فيهم من هو في المالكيين من هو من دعاه السنة هذا يقول ما هي الصيغة الاستتابة وكيف تكون وهل تكون على الملأ هذه من صلاحيات القاضي الشرعي والحاكم الشرعي هل حديث النزول متواتر نعم كنت اريد ان اقول هذا ختام بعد ما نخلص من قراءه السنيده إنه متواتر أروي عن اكثر من عشرين صحابي و وهو من الحادث المتواتر يقول أيها الصحب نقول نزول الله حق نؤمن به بلا كيف نزول الله حق نؤمن به و كيفيه مجهوله او شيء ما نقول نزول الله ونسكت نسكت هذا غلط نقول مثل ما ورد في النص ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر كما جاء في الحديث قولك بلا كيف والكيفيه مجهولة صحيح كلا العبارتين لأن مقصودنا بلا كيف يعني بلا كيف يعلمه العباد أما صفات الله لها كيفية لكن لا يعلمها العباد يقول كيف نرد على من يقول في قوله تعالى يوم يكشف أنساق إنه العرش لا شك إن هذا إذا قال الساق المرد في لا شك إن هذا باطل ورد عليهم بتفسير الآية المنقولة عن السلف وايضا بما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن ما يكون يوم قيامة وأن ربنا جل وعلا يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى ظهر المنافقين طبقا فإذا أرادوا يسجد خروا على وجوههم والحديث معروف طويل هذا حديث رد عليهم السؤال الثاني يقول من ينكر الرؤية يعني رؤية الله في الدنيا هل يحرم الرؤية في الآخرة مثل المعتزله اولا ربنا جل وعلا في الدنيا لا يرى في الدنيا لا تراه عيون الخلق اختلف العلماء في مسألة واحدة فقط ويرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة إسراء المراجع أما غيره وفي غير هذه الليلة اجمع علماء في السنه يا جماعه الصحابه والتابعين على انه لا يرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم انه لا يرى احد منكم ربه حتى يموت واما رؤيه الله جل وعلا في الدار الاخره فيحق ومن انكرها فيوشك أن ان يحرم لانه محدث ومبدل ومبتدع يحرم من لذه النظر الى وجه الله الكريم هذا السبق يقول هل الراجح في مسألة خلو العرش عند النزول الامساك أو يقال ينزل دون خلو لا الراجح الإمساك لا نتكلم فيما لا شأن لنا به كيف يحكم على مسألة لأنها مجمع عليها وهل الاجماع يعني أنه لا يوجد مخالف فيها المسائل التي حكي فيها الإجماع من العلماء المعتبرين يقال إنها قد أجمع عليها ومعنى ذلك أنه لم يرد مخالف من السلف فيها ولهذا نتحدى أهل البدع لأن نتحدىهم تحد أن يأتوا بنص عن, عن أئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حتى في أزمان هذه البدع اللي وقعت في زمن اتباع التابعين نتحداهم ان ياتوا بكلام لامام وعالم معتبر يخالف فيه طريقه هذا السنو جماعه ما يمكن ما في ولا امام قال ان الله في كل مكان ابدا ما قال هذا الا المعطل الجهميه الحلوليه ولا قال امام ان الله ليس فوق السماء ولا فوق العرش بل هذا اجماع ولا يوجد مخالف نعم لا يوجد مخالف إلا أهل الأهواء والبدع وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة هذا يقول هل ذكر المتشابه والمحكم جمعا له معنى وإذا أفرد الآية الكريمة ذكر من آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهة المراد بالمحكم هنا ما اتضح معناه واضح الدلالة والمتشابه ما خفي معناه على بعض الناس ما اشتبه قد يرد بالمحكم قد يراد بالمحكم غير هذا الاحكام ياتي في مواضعه بغير هذا المعنى وقد يراد بالتشابه في غير هذا المواضع غير هذا المعنى كتابا متشابها مثالي يعني يشبه بعضه بعضا كتاب احكمت اياته ثم فصلت هنا شوي. يقول حادث قدسية هل هي مخلوقة؟ أول شيء كلام الله جل وعلا غير مخلوق احفظ هذا لا تنسى فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فكلام الله غير مخلوق واضح؟ كلام الله غير مخلوق سواء كان القرآن أو كلام الله جل وعلا لاهل الجنة أو كلامه لملائكته أو كلامه لأنبيائه ورسله من غير القرآن كله غير مخلوق كلام الله غير مخلوق صفه من صفاته كل ما معنى ان العلو صفه غير متعلقة بالمشيئه معناه ان غير متعلقه بالمشيئه يعني انها ثابته لله لا تنفك عنه قائمة به ليست مما يكون في وقت دون وقت فعلو الله ثابت وهو العلي سبح اسم ربك الاعلى هل قراتم كتاب الشريعه لابي بكر الاجري وكيف هذا كتاب كتاب عظيم ومفيد ونافع والاجري من علماء اهل السنه والجماعه هذا اذا من المسؤول عن الدوره من احدكم وينش أعطوا هذا ورقة هذا خاصة بالمسؤول عن الدوره ترتيبات يعني اقتراحات هذا يقول هذا المعطل أنفث نفى وجود الله عز وجل لا الغلات منهم معطلة اسم يطلق على من وقع في التعطيل فالغلات منهم غلات منهم وصلوا إلى هذه الأقوال الخبيثه ومن تأثر بالتعطيل صار عنده تعطيل جزئي هل الشاعر يقوم بروحية الوجود لا أنا يختلفون عن القائلين بروحية الوجود قائلين بروحية الوجود أو الاتحادية أو القائلين بالحلول هؤلاء يعني غير الأشاعر وغالب الأشاعر لا يقوم بهذا لكن. من وقع في الغلو في التصوف من وقع في الغلو في التصوف وخرافات الصوفية ربما يستحسن مقالات أهل وحدة الوجود ويهيدهم ويوافقهم عليها الله جل وعلا يقول ما ينفذ من قول إلا لديه أطيبا أتيكا الله يحاسبهم على موافقتهم لأهل الباطل فيما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى فربما يوجد من المتصوفة من ينتسب إلى مذهب الأشعر ولا أصل مذهب الأشعر ليس هذا لم يقولوا بيحدث يجري الإطلاق هذا يريد التعريف بفرق الجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعر والصوفية والشيعة هذه فرق ظالة والتعريف بها يأخذ وقت طويل يا أخي الكريم هذا يقول ما معنى يقول يستدلون بالقول تعالى وهو معكم أينما كنتم معيه الله جل وعلا لا تقتضي انه حال في خلقه بل هو معهم من فوق عرشه بسمعه وعلمه وعلمه وقدرته وبصره يقول ما السبب في فقد كتاب الانتصار المخطوطات تفقد لأسباب كثيرة الله اعلم ما هو السبب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولي يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه يعني الذي يتعنت ويشد في الدين ويشدد على نفسه يغلب ما يستطيع الاستمرار ما يستطيع المضي سوف ينقطع سوف ينقطع هذا سؤال هذا موضوع السائل الامس صار يعني مشالة الفرق بين ونوضحناها يوم امس لكن غدا أفضل تكون في بداية الدرس على نشاط الطلاب تحفظ هذه ورقة عندك غدا في بداية الدرس عشان يصير الطلاب اذهانهم لشيطان ما في آخر شيء نجي نشرح نتعب إنه جاء ولقاء ما قريبه يقول ما هو حديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في فضل أو أقولك حطني يا هنا شيخ يا شيخ إجبحه طبعا عندي سمعنا ركعة ما هو حديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في فضل ركعتين قبل الفجر هذا خارج الدرس طبعا لكن لا بأس تقول عائشة رضي الله عنها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا هاتين الركعتين يقول عنهما انما خير من الدنيا وما فيها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في السفر وفي الحضر لا يتركهما مطلقا وما فضل الصلاه اربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل خاص ومن حافظ على أربع خلفه وأربعين بعدها حرمه الله على النار وإيضا صلاة أربعة ركعات قبل عصر حديث رحم الله امرأة صلى قبل عصر أربعا إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب في يوم الخميس ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين